الرحيم وينجي الله الذين اتقوا بمفادتهم لا خالق كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء لَهُ مَا قَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يرون قل افا الله فامروا وإلى الذين من قبلك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرك لا يحبط ما عملك ولا تكون بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ارأنك ثنا يبقى ما عملك الا تكون منا that عن قبضته وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ۖ ثُمَّ وَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَأَنْزَلَ الْكِتَابَ Do you vim uh, وهو أعلم بما يفعلون وزيق الذين كفروا إلى جهاز Hattə كَلِمَتُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَفْوَاهَ جَهَنَّمَ مَأْوَى دِينِكُمْ فِيهَا ذو الْمَغْوِ الْمُتَكَبِّرِ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمراء حتى إذا جاء توها سلامٌ علیکُم <تصفيق> وَقَاواحَمدُ للِجِ الذيذ صندًا قَن وَدهُ أَورثََّ أَُُّضَن تَفَو وَأُ مِن جَن نْتِ مِن حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ إِنْكَسَاحَ فِينَا مِنْ حَوْلِ العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحك بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ar-rahmad Oh, <laughs> والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان بسم la hero ma والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والثمان في مَثَلًا لَّمْ يَكُن مِّثْلَهُ مِن قَبْلُ وَلَا مِن One hour. ¡Hola! رب اي اناء ائربك رب المشرقين يا رب فبأي آلاء ربكما تكذبان نو ران جل ni verou avance un con là averdi ni fa tout يَفْرُجُ مِنْهُ مَا لُؤُمٌ مرجانٌ فبأي آلاء ربكما تكذبان ولهن الجو في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها وَيَوْمَ تُوَّضَحُ الْوُجُوهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صَدَقَ اللَّهُ